BOOK 2 32 restauraci Dvě a třicet. Vrestouretce, chci. Ví Městě? Ví Městě? واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. عد فكرات مايونيزو. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. عتكرات بارك زهرتشي. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المُصردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. ياكوما تزلينو. ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ ما تفازلة؟ عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ ما تكتاك؟ عندكم قرنبيط؟ أ عندكم قرنبيط؟ ما مراد كوكوتي؟ أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. ما مراد أكوركي؟ أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. ما مراد رايشاتا؟ أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. ما تتكارعت بورك؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ ما تتكارعت كيسلازي؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا. أكل مخلل ملفوف. ما أشتكرات تشوكو؟ أتحب أيضاً أكل العدس؟ أتحب أيضاً أكل العدس؟ ما أشتكرات مركف؟ أتحب أيضاً أكل الجزر؟ أتحب أيضاً اكل الجزر؟ ما أشتكرات بروكليسي؟ أتحب أيضا أكل البروكلي. أتحب أيضا أكل البروكلي. معشتكارات بابريكو. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. نمّامرات صبولي. لا أحب البصل. لا أحب البصل. نمعمرات لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. نمعمرات هوب. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.